كما بعد شاء الله على المدود فتكلمنا وقلنا ان المد العن ان المد العن اما المد الطبيعي والمد الفرعي ومثل المد الطبيعي ان ليس له سبب جاء على حصل قاعده ما جاء على حصل ليس على سبب ما جاء على حصل ليس على سبب يعني ايه يعني اقول المد مش معنى طبيعي او مش معنى ليه ما مدناهوش هو طبعا كلام الاعرض هو يتمدد الشغال بالمصادر الخرافيه ده المد الزياده هو اللي ليه عن الخرافيه اللي هو المد الفاعل اللي هو بسبب مشكول او ايه اوهم احصرنا الكلام من الاخرين ده فاحصرنا الكلام عن المد الفاعل لا المد أخلص الكلام عن المذهب الطبيعي وحنا منازلنا خلصوا ونعيش بعد خلص المذهب الطبيعي ونعيش على الطبيعي عشان بيشوف شو؟ اتمنى بالمذهب اللذي ونناظر الله على حاله والمذهب اللذي المواجبو ندى وقاه وصو وقصم ثبتا بعد حرف في محلين بالكلام عن اللذي فبلأ بالكلام عن المذهب اللذي لما جينا نتكلم قلنا سبب المد يومي قلنا سبب المد يا اما همسه يا اما سكون فابتدينا نتكلم عن قلنا المد اللي هو بسبب السكون حتلاقي تلات حاجات مش هنقرب عنه يا اما مد لازم يا اما عارف الناس قلنا مد لازم كلمه ومد لازم حافظ عايز اغتصابهم تقولي مد لازم ومد اعارف مد لازم حافظ اللي لازم اتكلم و لازم اتحافظ واللي مثل ده يمد ايه عاود عايزه كده عايزه كده ما اخترتش ليش ابتدينا في بعض المصطلحات اللي قلنا لازم نبقى احنا عارفينها واحنا بنتكلم في باب اتكلمنا قلنا يعني قصر يعني مش بس بس يعني ايه توصف اربعه يعني ايه اشباح تك في حاجه اسمها الفوائد. يعني ايه القصر يعني ثلاث حركات هوالب التواصل يعني أنت خمس حركات ولو تذكر تحت هنا عند عن السطورا شطاب عليه هو الحفص مرتبط الهوائي. حفص ملوش هوش مرتبط ما هنا ده السبب ان ليه ما ليه ما, ما, ليه ما مدناش الكتب فيه كتب روز لحفص في كتب رواية حفص ثلاثة ولكن ان هي مرتبط بالقوي بالقص ولكن علشان صعب جدا الناس ما كل مره وانت بتفرح لا انت مديتي فين انت بعدك وجه بقى بتاع التلاته ما انتيش اربعه بعدك وجه عن كده قالوا ايه هنرد يعني بدل ما هو هو اللي في المتوسط مش مقروء ما بتقولش الوادي ده ممكن اوادي ده شاذ ولكن دول الوادي مش مقروء بيه لما جينا نقرا طيبه ايه ده مثل حوض المتصل شكل المتصل تيسته في اشباح الشيخ ربنا كذلك الوادي كذلك كمان في وهكذا يبقى بترصد مرتبه موضع القص للقص وموضع التواصل والتواصل ولو في مع وراء ما بعض الاستنتاجات في في على قال المتولين هم المتولين وأخذوا الشرطين ينجي كل واستقر علي رسلهم ولا تقل الأفضل وأخذوا الشرطين إن الشرطين الأفضل يوجه مرقبة البصر المتحركين والتواصل بس مع الرجل هو في الثلاثة ورواية مش يشعر في صعب جدا وهي أصول البصر وازك. نرجع للكلام على المد بسبب إيه؟ بسبب أجل بجري بسرعة على سبيل المدينة بجنا أخذناه المد اللي بيشغل السكون قسمنا لكل قلنا السكون عندنا اسمه سكون عارض يعني ايه عارض ده ما جايش عشاقه بس القصد ان الحرب اللي انا حاط عليه السكون ده متحرك مش مش حرف فلما جيت طق العرب خدها قاعده ما على حرف حركه كامله ما على حرف حركه كامله ما بتفش ثابت العرب ما بتفش ثابت ولا مشدد وما تقرش على الكلام بحركة كامله لله وأنت الكامله دي عشان فيه بب عن حركة الكاملة وحق النقص فقلنا السكون يا إما السكون لازم يا سكون عارض سكون عارض يعني ايه يعني أنا جايبه عشر اياك إياك واياك أعطل وإياك نستعين حق عليك بالسكون قلنا المد العارض هل ستكون مدى عارض للسكون مدى عارض للسكون في كم حركة في كم وقت لازم اثنين يعني قص يعني توصف ستة يعني اشتاع لا تريد حركة. ما توقفش حركة كم. ولا تبدأ بسكون ولا حركات حيب العرض هو بعد كده على المسجد السكون اللي هو المسجد اللي هو السكون اللازم, اللازم. يعني السكون اللازم في ناس قلنا سكون عرض يعني بديبه عشان عارف. لأ السكون اللازم وانت حاطه الحرف ساكن وانا حاكم القراءه الحرف لسه ساكن الحرف لسه ساكن ما تغيرش ده السكون اللازم السكون اللازم ده لو جه قدام حرف مد حرف المد ده بيتمد 6 حركات ايه حركات يعني اشباع 6 حركات يعني اشباع طيب السكون اللازم ده على ايه ممكن الاقي في كلمات ويمكن لديه فواتح الصور ممكن لديه كلمات ويمكن لديه فواتح الصور الحروف المقطع للفواتح الصور لو هلاقيه كلمات يتأثق ماذا لازم كلمة طب لو هلاقيه فواتح الصور ماذا؟ لازم حرف. نيجي تتكلمنا مبارا عن مثل ايه؟ في فواتح الصور قلنا اللي هو المثل الحق قلنا فواتح الصور عندنا 29 سورة ابتدت 14 حرف مبقى يعني البقر 3 3 3 2 2 ما الثلاث قابل 3 1 واحد، صابق 3 1 واحد، الشورى والمريم الثلاث خمسة وهكذا الأعراض الثلاث بارضاعة الثلاث تاليين صار جمعوا الزربي لقوا في كلمة نص حكيم طادع له سفر نص حكيم طادع له سفر الجمزولي جمعها ويزمعون سوافحة الأربعة عشر في الهوصف حاجر من ينفضع هذا الشهر. ونص في قطع نص له العلماء هم يقزموا نص له طبيعي بس حرفين. اللي هم في كيف حالي صور حالي صور حرف لي حرفين حرفين ح حرفين الثاني حرف لكن لديك ارث عشرين سبب مفيش لما تتعلم من ايه مدى طبيعي حركتين خلاص طيب نفس المطعم يكون لك زي ما مثل تيجي مثلا طه, ها. طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه ما طه طه يبقى طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه طه وانا بقول طاء طاء والمد والصرف جميعا روايه يسويه في باء وتاء وثاء وتا وحا, وحا وطا وراء وواو وصاد ما يبقى قلنا ان المد الطبيعي الاكثرين فيه في حي ط ده الاسم الاولاني ما شلنا كمان اللي هو الالف الالف لما تيجي زي ما اما التوضي قالت لا فان طيب في الالف الحرف الحرص المثل حي تمد أصلا مفيش أشيكده قال وما في الالف من الحرص المثل فينطلق وما في الالف الالف أصلا ما فاش حرص المثل عشر تموت هتموتوا ليه قالي شيرنا عرض الجمال يسأل عندي تنوك مين جملة نقص عسلهم أو كم عسل نقص طيب حت في الالف نقص عسلهم انت حرف حرف ن الن دي لو حسبها زي ما بنطقها حسبها ازاي نون و في النص في حرف مد ليه حرف مد الواو ساكنه وقبلها مضمومه يبقى عندي حرف مد حرف المد ده نروح لحرف تاني اللي هو ايه اللي هو النون النون ده ساكن ولا متحرك ساكن في الخلفين هاقف اقول نون هاوس هاقول نون والقران والقران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 بالمد الطويل تلات ألفات الالفاظ دي كلها بتعبر عن ايه هم هما الست حركات يبقى لو انت بتدرس التجويد بالذات في خطب التجويد بتاعت القراء هتلاقي يقول لك الطويل او بالاشباع او ست حركات او تلات ألفات الألف بحرفين طب الالف تفتحين كل دي الفاظ واحده في الاخر على طلعنا ان هي ايه يقصد حركات يقصد بيها الست حركات طيب يجي بعد كده يقول مسكنا حرف حرف مننا مسكنا كاف الكاف لما اجي اكتبها زي ما ننطقها هتنطقها اكتبها ازاي كاف ا ف طيب ك ا ف بالنص حرف مسد ولا بحط بس الحرف مسد ليه حرف مسد؟ ا ساكنه واجائها مفتوح الالف ما يجيش عليها الا مفتوح ثاني لازم يجي قبل الالف مفتوح ما يجيش حاجه ثانيه طيب قلت الف خدنا هنا مفتوح وبعديها ساكن في الحالتين وبعدها ساكن في الحالتين يبقى ده شبه ايه لازم مسكلاجي حرفي ولا كلمي حرفي ليه حرفي عشان تفاضل الصور جينا بعد كده يكلمني بقى في مساله ثانيه اللي هي الحرف ده حاجتين زي ما احنا عرفنا ان كده ان ده حاجتين الحرف يا اما لازم يا اما بقى الحرف يا اما مستقل يا اما مخفف طب ايه باب التسهيل والتخفيف انت تقول لي مد بحرف لازم امتى اقول مد بحرف ما اما انت امتى امد بحرف مخفف وانت اقول مد بحرف مثقل بص على الساكن احنا مش قلنا المد اللازم حرف مد ورسكون في السكون ده يا اما يجلسوا قدام يا اما يمش يجلسوا بتخبي. يعني ايش اسمه المستخبي يعني شدة الحرف المشدد عباره عن ايه حرفين حرف ساكن الاولاني ويجي وراح اطلب حاجه ساسكون مستخبي مش واضح الساكن داخل تحت المتحرك لكن ممكن يكون الحرف الساكن واضح قدامي تاني ده سكون اهو انا شايفه يبقى حاجه مثل السكون يا اما يكون السكون واضح يا اما يكون سكون دايب مشدد فحرف مد لو جاي بعدين مشدد هقول عليه حرف او مد لازم حرف مزفل لازم حرف مزفل زي ايه قالت لا الين شد نخلي في المد ايه مزقل تعال نمشي حاله لام نيجي نتكلم فيها ا فيها مد اصلا ما فيهاش مد لام مد حرف طب حرفي مسقل ولا مخفف لا مزقل مش عليها شد طب المد اللي للميم مخفف ما فيش شده. يبقى. يبقى. يبقى. يبقى. في بعد يشد يك في شده. بعض في شد في شد بعد نقطه في شد ذات موضع النشاط ال لام مشدد عليها السكون حتى لما ما فيهاش على ضغط الميم انت في الضول ايه مش ده قلنا اللام دي الالف اللي هي بتاعه لام دي اتمدت انت على كده ليه عشان بعدها سكون بس السكون هنا جاي لي متام السكون واضح يقول لك انا هو لا سكون مستخبي مستخبي يعني مشار مشدد علشان مشدد يتقال عليه لازم حرفي ذكر خليك منهجي لما المعنى ايه مع ماتجاوب جودي جو جمله منزليه لازم حرفي مثقل لازم ليه عشان بعديش تناسب حرفي ليه في فوائد الصور مثقل ليه عشان بعديش شاشه طيب مين في المين جيت عليها شاشه لازم حرفي مثقل فضل عندي مساله او مسالتين بالضبط المساله الاوليه اللي هي كلمنا فيها مبارك اللي هي عين تاك مريم الشرط حامي عين تيقص او كفايا عين صد هنا عين عين تتبع زي ما مبنطان اتبع ازاي عين يجنون الجائلة اللي في الموشي هي أمدية هي يجنبس ليه يجنبس تسنع فيها مصور والليل من المليا وانا نسكنا في انتلاع قبل كل المعليم او دائما جمتوا ويات دائما نتجد القاضي واهم وياهم ساكنة وانفتحة الحرط دين مش حرط مد فبعض العلماء نظر قد حرط كين بس داي وجدك دا مين ست حركات وست حركات فقال ستة زي جون العلماء نستمع مش مد دا حرط دين شرط مشروط مد انتبه والناس ثانيه توصلتش الالف لا هو الدين, من الدين في شيء من المثل في ينفع ينقص فبالتالي وصلوه بين الاثنين وسته خلونا من على من ليك او حركات والمقدم الاشباع والمقدم وفي عين مين والهاء دي وطوله فالعين او العين اللي من الشروطيه من البقيه ثلاث اوضه أو الكوره يعني ثلاثه اوضه 2 و4 و6 طب الالمتدر يقول واشجع الماده لشاكل النبل ندم في يعني عين فيها ثلاث اوضه طب انت تقرا باثنين انت بسته لما تيجي تقرا ان شاء الله على يقولك يقول اقرا باثنين او اقرا باربعه اقرا بسته و أقرأ نبنى عيني دي فيها ثلاثة اودو عندنا ولكن من الشاطرية فيها اربعة وستة وستة في المقادمة حضر الثلاثة اودو حضر الثلاثة والتواصل من الشباح فحقول كاب <تصفيق> هيا عين صار عين صار هذه الرجل اللي بابتها يقول وهي النظار كاب بس الاربعه اللي هو التوسل وجه الاشباح كم هيا صالح من ستين واربعه وسته ان تقصى به ان تقصى به ان تقصى به ان تقصى الشيخ ان تقصى به ان ان هنا به ان تقصى طبعا عندي المنقلة واحدة بتاعه ألف لا مين اللي هي نعم نعم عين مساله مسألة ألف لا مين بتاعي عند الوسط توقع ساكنان العالم لا تكون شخصاً تكون وضع على او أو دوار ما فلازم نحاول لازم يزنون ما يجوش فقد تبيعون زي عن ثلاث احتمالات. لازم يقومون يا يا بره. يا إبناء يا يا يا يبقى القفص كده مين؟ سكنة؟ واللم الأولاني... ده القفص الجلادي 5 شحن فلازم ال مين الاولاني السكن الاواني على الراس تعادي الشرط التامين ايه؟ ده السهم اتكسر يطوف على الحدث نتيجه نقود كده القفص في القفص يكون مقصود بس لو كده ما ينفعش ليه ما قال لي من الزاوة صغيرة حد قول الآن لا يزال لا إله إلا وعين طيبين أنا مقام تعظيم مقام الله يزال لا اله الا محين وعين ففي الله فلو تعظيم فلا تساق إلا حدث لو كسرت إثنين فنرط الجنال اللي بدأت ايه حترافق حدث يعرف لما يفقش أردك لو أصبح أردك وقوم شماعت الله وإن بعد فتحه الأرض إن أذنين هنا وقسرتهم حاولتني لا الله لا المين كانت معاك في مشكلة فيه هل المين في الجنب مين ايه مين اللي هي الخط يعني الجنب لما هو تقطعت فيه ملح ما بيشتري في المين لما يكون على الجنب يمشي وجاي في وراه مساكن بيهموم مش هيكسروا مين عم وتقطعت فيه ملح سلمت نقول مين الله لا اله الا هو تحاول دي جنبي مين مين في الفتح مين الله لا اله الا هو الضم <تصفيق> <تضبع> لو قلت مين صار لها لا لا لا كل الطريق هل ازايات فيه هو الاشكال الميم بتاع الين دي مين جمع مين جمع لو انا مين هنا كمان هحصل حرف استنى هي مين صار مين ولا مين اللي هي الكلمات اللي انا خلصتها فعشان ما يتكلمش الاخ ده تمام يوصل عندي في البلد بس عرفنا ان احنا هنعمل ايه؟ هنبقى موقف بنتكلم عن مش كان انت ابحث مش هتبقى ساكن لازم افتح بايت عندي سنين ومفتوح نرجع بقى للنفس اياه حاصمته ولا مش حاصمته اياه حاصمته لسه ساكنه وقال مفتوح بس هل اللي بعديها بقت هنا الكلام هل اللي بعديها بقت ده اتحرك فاستغرب الناس اني كنت عشان هو السكون راح صح كنت بمد عشان السكون السكون ده ما وصلش راح لما بقول سيبك ان انا عاوز حرف وبعدين ساكن لازم افوق ساكن حساب الشمسات ايه او ايه القمر ساكنين فا اتفقت اني هحرك ايه وعيش بيت ايادي او ده مين اللي ساكن ان انت عشان انت حفرته حسابين فبعض الرجال قال حنقصه حرفتين حنبتدي بس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 الكانين بيقدر على وعي الناس التعليم هنا في مين تاخذ بالون ده الأول الاول هو الاحداث طبعا مش هتخيل ان كل لعدم الاعتدال بالعرض ولا انتشبت نفسك انتشبت ما بتشبش كده مش شبوت يقدر عادمين اختصت حركتين اقصد حركتين ليه بالعرض وما بس ده طب بما قدشت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 رقم 2 المد ست اركاد مع فتح الجيم مع الوصف. اجيب الوجه الاولاني واسمع ا الله لا اله الا هو الحي القيوم نوعد بس نبص على الوجه الثاني وموضوعنا الوجه الثاني الوجه لو قلت له هو مش بحثت الحرقات في, في, في الوصف الوصف ماذا حكثت اللي, اللي اللي هي بتعز الله الله اللي انت ومنين تكنتنا بقالت تكنين فتحركت لسنين اولا اذا عملناها انا ده انا لو معكدنا في العارس تكتب على قص وعشان من الصوره اللي ده هو في لو وقفت عليها ظهر العطف العطف ليها ولو وصلت الاثنين فهو وقف كده ترجع للاصل كده يبقى احنا خلصنا الكلام عن المد اللازم الحرف مد اللازم نفس الكلام بالضبط على المد لازم سنحضر مش هتبقى عنه حاجه بس الفرق ايه الفرق ان بدلا ما كنت بتكلم على فواتح الصور ده انا هتكلم على الكلمات نفسها بقى مش فواتح الصور المد الكلمه من اسمي كلمه يعني ايه كلمه مد الكلمه يعني الكلمه ابتدي ابو لو الكلمه اللي قدامي دي وراها مشدد الساكن او حرف المد اللي قدامي ده وراه مشدد يبقى مد كلمه مثبت طب وراه مثبتها مد كلمه مخاطر الدين مثال مثال عن مد الكلمه المثبت قل للمظلوم عليه والله و... و... ما ده مد لك ايه كلمه ليه كلمه عشان في كلمة. طب ليه لازم عشان بعديه تقول لازم طب مثقل ولا مخفف مثقل ليه مثقل عشان قال <تصفيق> ماذا؟ مين؟ أسم الالف الألفة جاي وراها شدة الأول تكلم وراها حفظة تكلمه ماذا عشان في كلمه فماذا؟ ما تلازم بيه عشان بعدها سكون في الدلازم في, في الحد فيها كماذا؟ فيها مد تكلمه؟ أسم حال موني فالألف جاي وراها شدة فالشدة إيه؟ بقى مساقة المساقة كلمة مساقة تحاجوني بعض وراء شدة لتأمد لابد كلمة مساقة ما احنا لسه الحرف يعني قواتف الصور بس ليه قالت لا وليس كافة لكلمة لووس كافة نعم علي المشدة ما احنا قلنا الاول في مشاكل المشدد ده بشكل المستخف يعني هو الحرف اللي هو عليه متحرك مش ولا شدد مش ولا يبقى عليه شيء ين مثل الكلمي الثقل الله اطمن أعبدوا أيها الجانب طب مثال الكلام مخفى مجلش أتفنو سعيد بس عن حرص قال وقد قال أنا وقد أبوته ما فهنا يبقى حرف المد جاي وراهيب جاي يقول جاي وراهب يسجل مد مش مشدد يبقى اسمه الكلمه او مد لازم كلمه مخصبه في لبس في مشكله حد عنده مشكله في المد اللازم الله مد لازم كلمه مش كلمه خصبه يا كلمه مخصبه نشتري الكلام على المد اللازم في اسمها مد الفرد مد الفرد ايه مد الفرد ده كل فرق يعني اصلا تفرق بين شيء كذلك المد ده بيفرق بين الخبر والاستفهام لما اقول لك غير لما اقول لك ايه الفرق بين الاثنين بالضبط فرق في بيذل بيقول على الايه انا عايز منك ايه لما اقول لك انت جه غير اقول لك انت جه انت جه دي بسالك انت جه كنت لا لكن لما اقول لك انت جه يعني أنا بقول لك انا عايزك انت جه ففرق بين الاثنين نفس الكلام بعض الكلمات عندنا في المصحف لو ما مديتهاش هيحصل الشريه للخضب والاستفهام زي ايه مثلا لما نيجي نقول قل الله أذن لكم ام على الطاغيه تبون قل الله امن له وكانه كنا صحاوا على اذن بكده لكن اما نقول لك قل الله أذن لكم هو ربنا اذن لكم يبقى الاستفهام هيفرق بين الخبر وبين الايه المجلس ده الخبر مين بين الاستفهام اشكله تمثل فرق بيفرق ما بين الاستفهام وبين الخبر والخبر استنتاج جاي عند حفصه كم موضعين جاي عند حفصه ثلاث كلمات, كلمات حرم كل حرم كل في ثلاث كلمات قال ذكرين حفظهما ابي بن قل قال ذكرين حفظهما ابي بن الخيل الموضعين قل الآن الله أمن لكم أمعاد الله تغطرون في يوسف وأنهم تغطرون به تستعجلون هو دلوقتي أو تستعجلون ويقولون مثل هذا لوحد مجموعة المصادفين أمني فلما في تستعجلون فسال حتى اذا درجته وغرق وقال اامن اني لا اله الا الذي امنت به وثبت قلبي كان لما غرق لما علي قال امنت فقيل اه هو دلوقتي ما ينقش يقول لي بقى يعني لو راعي ان انا قلت ا المد المد طب المد اللي هو ساكن فالمهم الفرق ما لهوش علاقه بقى ان لازم لازم حرف لازم لازم فقط مش مشكلة ده ما استفقق ده يجمع بين النوعين. جانا بين النوعين. عشان خاصلان بس الدول جمع... جمعناهم دول عشان عليهم دولة انت مجدد. كان خاصر بالشكل من بين ممكن لا من المدني. هو الندوء. الندوء. الندوء بس ما لا. الألب هم سني. آه. مش لابي ماي. ما تحضي ما تفضل ما تفضل ما تفضل ما تفضل ما تفضل ما تفضل ما تفضل ما تفضل ده لا <تسجل> في الشكل ولو كان في شده ليه في وجه تاني في وجه التسهيل قال لا ا ذكرنا فكليل من المواضيع اللي حطش تشهد فيها هو كمان فاذكرا ينفع من اساس الحركات وينفع ان انا بين بين بينك دي من ا دي ماده فهقول قل اذكري حظ اذكري بس هعدي من عشان تظبطوا لازم تبقى تقعد مع حد فردي واحد واحد مع نون التنسيق تعرف بس اللي فيها قوي قل الله ما لينا لكم خلت بالك نرجع للتنبيه الالي التسليم معناه واش معناه ما نقلبها هاي ما قولش قل اهاد زكري اهاد غلط اهاد زكري عايزكي بحملة وعايزكي اتقال بيلت بنيت قل الله ما لينا انا وطلبونكم ايه تساعدينوه وده عشان تضبطها لا ستضبطها واحد واحد اعود غلط خلصنا المسجد الثلاثمي <تصفيق> نعم. بالضبط. مين بالمد اللي سبب الحمد؟ قبل ما نبدأ العمد اللي سبب الحمد هو نبدأ بس. إيش لو إن العرق المد لما قلنا بسبب السكون يبقى المد الساكن جاي وراه حرف ان الحرف المد طيب أنا دلوقتي المد بسبب السكون فبقى عندي ساكنين والله حرف المد الساكن وحرف الشجن اللي هو الموجود على حرف المد ما ينفعش مع بعض طب, طب فيه الاول كان لما إن قلت انا ش... الف محرك طب محرك المد ده حق مش هيقدر ما يكون مقام الحركه عشان ما اعرفش ان فأنا احركته فقال لك ليه علشان يثبت الاستقيم ما بيمشيش حاجه مد مد يعني مد بس طب المد اللي بسبب الحمد ده الهام سمع فيها شدة، سمع فيها جهد، وحروف المد قلنا فيها صوت الخفاء، صح؟ نسيد، مش قلنا حروف المد فيها صوت الخفاء، اللي هي المد الهاء، فقلنا حروف المد هي أو بناء على الفاء به، بالمد. خلاص سمعت الله قولنا عندنا شبه تناسق الخفاء صوت الخفاء معناها ان الحرف ده ضعيف صوته بيروح عشان ما يضيعش صوت الكلام لازم اعلم حروف المد بقى بالسهل بطول المد بتاعها انهاء في الصلة والسرعة بتاعتنا معانا المنهج اللي كانه ان شاء الكنايه او نتكلم فيه المد الطويل فاحنا كل الوقت المد اللي بسبب الهمس ده هنقسمه كام حاجه ثلاثة قلنا حتى حتى يمت بسرطة جامعة ثلاثة, ثلاثة حاجات يا ولد يا جاجب منفصل يا واجب إيه اللي بتاع فيه أنا عندي حرف مد جايه العام إيه مدد إن حرف مد ولي اللي تجيهم مع بعض كلمه واحده زي يبقى حرف المد والهند ممكن مع بعض نحولها في كلمه والهمزه في تالي رقم ثلاثة احتماليه ان الهمزه تأتي او تكون قبل حرف حتى عندهم في الثاني ربع ينفع فيها يا حط المد والهمزه بكلمه واحده يا حرف المد بكلمه والهمزه بكلمه تانيه يا اما الهمزه هي اللي تيجي قبل المد يا إما ي تكون ي ي المد،, المد. ي وايد متصل سموه وايد ليه لازم اجيبه ما ينفعش لا سموه متصل ليه عشان المد مع الانبعه كلمه قصره السماء بنات في اس تم تم اس كل في كلمه الخمسه اللي هي سبب المد وحرف المد اللي هو الواوي او الياء او في كلمه واجب لي كل العشر بل الشواذ و الشتر على بلدات المدين يقول فصل المتاصل فصل المتاصل عالي دور عام يقصر المتاصل فلا تجميع لكن من دبتين عباشر من, من اشحك يقصر قصة من قصة كل من قصة قصة من قصة من نبي المسعود كان يغلق الرجل فقال المتقراص المهائلين فقال المسعود نهادنا أتراضينا بسر الله وهي صلى الله عليه وسلم فقال وديك يا أشهر ابو أن يعمل فقال المهائلين قال ان هو قال له معنى كده قراءه وصحف راسه سبع زي المثال اللي هو جمع القران كان سيدنا ابو بكر وعمر وهما اشتغلوا على شيء على القران زي المثال قراءه السنه متبعه عن الاول الاشرف يعني احنا ناخد على المشايخ زي ما وفي نفس المشروع جدا سيدنا عمر لما دخل وكان سيدنا على شان الشيخ عشان الشيخ كان ومثلية ومثلية في استثناء كان دخل النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر اشتهر منه على لحظ قرأ على لحظ كثيرا ان يقوم ارق كلمات الى وراءه كان فغيرت المصائب الصلاه ثم قلت من قرا من علامتي بنتي وابنتي فقال رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم اقراني على قلبي فاخذوا لو كلمه صلى الله عليه وسلم فقال تعال يا عمر سيدنا عمر فقال فقال لن يكون احد بركه عمر صايغه فالشيخ سيدنا عمر بن خشب تحكيمي قال من علامتي بنتي وابنتي طيب تقريبا ده نرجع للمدرسه الاسلاميه بقول قلنا اقوى دليل على الوجه قراءه الايات بالتجويد لما تيجي تقرا بالصراط واليه ممكن نقرا بالصراط واليه لما تيجي تقرا بالصراط واليه ما بس النبي ما قرش النبي صلى ما كده طب ما معنى في حاجه نودي تاني يبقى في ويلي المتصل فيه شركه مثل ويلي المتصل تبقى أو أربع حركه حركات واصلا وواقع لو هو حبو لو هو حزون ولو هو حزون طبعا ولو عشان حزون طبعا فينفع اولها اطور حرف المد شط في اشكاليه المد والقصر ان الحرف التالي ان الحرف المد في كلمه والهم في كلمه اخ دي, دي احنا عايزينها بصوره واحده ان يكون حرف المسجد اخر الكلمه الاولى والهمسه اول الكلمه الثانيه يعني يا ايوه لو حطي ماخذ اي امل همزه مترسلا لنجوم عاليه جنازه بتوازن مبتصر عشر الفيلم بسرعه انتظرني عم تبعد من الليل ووازن وفصل انفصل كله بكلمه يعني لو بينت وجاي جي ده دي ثانيه جيم حرقان جاي منفصل جاي ينفع مده وينفع ميت ده كلمه وده يا اما منهم حرفتين يا مده اربعه يا سنين لا اقرا ولا يبقى يا إما يا ايها الذين امنوا يا ايها الذين امنوا احفظوا واما كن يا ايها الذي لا اتبع بس خلي بالك في نظيره هيك هتبتدي الجمل فصل منفصل يبقى كل الجمل قصرا منفصل يعني قصرا منفصل ما فيش متصل حرفي يبقى نقول قصرا منفصل يعني ايه قصر المدى المدى المنفصل مرتفع يعني ايه قصر يعني نطاق قصيبا او متوسط المنفصل يعني متوسط المنطاق ان مد القسمات المنفصلة في يا ايها يا ايها الذين امنوا من اول الاراء هي اخذنا حاجه واحده توسط التوسط المنفصل ومش المداه كانت فقيه وهي اشكال مفصل لاخشى اخشى خش اللي هو التضاريس حصه مش مفصل معانا نتكلم ان شاء الله على اقبل في نفسنا, في مشكله ناتج to